بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون أما يتساءلون عن النبي الأعظم الذين هم فيه مختلفون الذين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون, كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهذا؟ مألم نجعل الأرض بهذا؟ والجبال أوجدا؟ والجبال أوجدا؟ وخلقناكم أزواجًا؟ وخلقناكم أزواجًا؟ وجعلنا نومكم, وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا, الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار وَذَنَنَا فَوْقَكُمْ قَكُ سَدَ وَجَعَلْنَا وَذَنَنكَ قَكُم وأنزلنا من المعصرات ما أنفججأ وانزلنا من المعصرات ما أنفججأ لنخرج به حب ونبات تن اناث وجنات الفاف وجنات امساف ان يوم الفصل كان إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يوم فخ في الصور فتأتون أفواجا يوم يوم فخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن إنما كانت لقضاء لقضاء ما أبا لا فيها أحقابا لا بثينة فيها أحقابا لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها زبدا ولا شرابا إلا حميما وغساقا الا حميما وغساقا جزاء حساباً إنهم كانوا لا يرجون حساباً وكذبوا بآياتنا كذابة وكذبوا بآياتنا كذابة وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمستقين مفاذا آثاق وقعنابا آثاق وقعنابا وكوابت رابا وكوابت رابا وكسن بهاق لا يسمعون فيها لهو ولا كذاب. لا يسمعون فيها لهو ولا كذاب. جزاء من ربك عطاء حساب. جزاء. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه يوم يقوض والملائكة تصفّى لا يتكلمون. يوم يقوض والملائكة تصفّى لا يتكلمون.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 فمن شاء أتخذ إلى ربه ما أبا فمن شاء أتخذ إلى ربه ما أبا إن ذُو يَوْمَ ما قدم سيدا ان لا انذناكم عذابا قريبا يوم ينظر الله يوم المرء ما قدم يداه وَيَقُولُ الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم يوم المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا